ثلاثة. استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور عنده كتاب عندها حقيبة عندك مبرات عندك ممحات عندي كتاب عندي قلم